بأي دنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشيطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالفنس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 Liman sha'a minkum an yastaqim wama tashaauna illa an yashaa Allahu rabbul